بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم السلام على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى أما بعد فهذا هو المجلس الشهري السابع بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي للعلامة ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمة الله عليه وهذا المجلس يتم فيه المقدمات التي أوردها المصنف رحمه الله بين يدي مسائل هذا العلم وقد تقدم أنها مقدمات لغوية ومنطقية وشرعية وهذا آخر الحديث عن المقدمات اللغوية فيما أورده المصنف رحمه الله في فصل الحروف أو معاني الحروف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 الواو العاطفة لمطلق الجمع وتأتي بمعنى مع وأو ورب ولقسم واستئناف ولحال قال رحمه الله تعالى الحروف هذا الفصل من فصول علم الأصول يأتي به بعض الأصوليين في هذا الموضع ضمن المقدمات اللغوية وإذ يفرد في هذا الموضع فإنها إشارة إلى أنها من تتمات المقدمات التي يحتاج إليها وليست من صلب هذه المسائل فيما يريدها بعض الأصوليين في صلب المسائل داخل دلالات الألفاظ قبل أو بعد أو أثناء الحديث عن أنواع الدلالات كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما إلى ذلك هذا الفصل يا كرام يعكس صفحة مشرقة من عناية أهل العلم في الإسلام عموما وأهل التفسير والأصول خصوصا بهذا الباب الدقيق من العناية بألفاظ الشريعة فإنهم تجاوزوا الحديث عن دلالة اللفظ في الجملة ودلالة الجملة في سياق الكلام إلى الحديث عن دلالة الحرف في سياق الكلمة والربط بينها في الجمل ونحو هذا هذا الباب من العناية الفائقة من أهل العلم بهذا النوع من دراسة دلالة الألفاظ ينبئ عن قدر عظيم من تعظيم نصوص الشريعة عند علماء الإسلام لأنه من تمام تعظيم النص الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف المكلف معها من تمام التعظيم على وجوه الدراية التامة للاستنباط وصولا إلى معرفة مراد الله هذا الباب الفائق الذي بذل فيه أهل العلم عناية جليلة لبيان معنى الحرف في الكلمة فإذ يقولون مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هل يفهم منها وزوب تعمين الرأس لأن الباء هنا للإلصاق أم يكتفى فيه ببسح بعض الرأس بالدلالة أن الباء للتبعيد أي ببعض رؤوسكم هذه العناية جاءت لتعكس خلافا فقهيا أثرى فقهاء الإسلام في مسائل الشريعة من هذا الباب الحروف المراد بها هنا ما يحتاج الفقيه إلى معرفتها وما يحتاج المفسر أيضا إلى معرفتها ليس المراند بالحروف هنا هنا الحروف التي هي قسيم الاسم والفعل في تقسيم النحاة. لما يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف فالحرف هناك ما ليس بكلمة ما ليس باسم ولا فعل الحروف ها هنا أوسع بأنها يدخل فيها الحروف باصطلاح النحاة وفيها بعض الأسماء مثل إذا وإذ فإنها أسماء وليست حروفا وتورد في هذا الفصل للتغليب باعتبار أن أكثر الأدوات المستعملة في هذا الفصل تكون من الحروف وما يلحقها من الأسماء يأخذ حكمها من تمام عناية أهل العلم بهذا الفصل أفردوه بمصنفات وجعلوا العناية في تفصيل هذا وإراده من باب التوسع وبسط الكلام وأهل اللغة والنحو هم من أبرز من عني بهذا الباب من العلم فقد صنف فيه عدد من أهل العلم كما فعل المالقي في رصف المباني وما فعله أيضا المرادي في الجني الداني في حروف المعاني وما فعله الرماني أيضا في حروف المعاني وابن هشام في مغن اللبيب وغيرهم في إفراد مصنفات تعتني بذكر هذه الحروف ومعانيها ثم ذكر المعنى مع الشواهد والأنفلة وذكر ذلك بضوابط وشروط هذا البسط عند اللغويين والنحا وجد أثره أيضا في كتب الأصول بل وفي كتب التفسير مقدمات التفسير أو علوم القرآن كما فعل السيوط رحمه الله أيضا لما خصص فصلا في الإتقان سماه فصل أو في معحد أنواع علوم القرآن فيما يحتاج إليه المفسر الأدوات التي يحتاج المفسر إلى معرفتها وصدر هذا النوع بقوله إن هذا من المهمات التي لا يستغني عنها من يتعامل مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فالعناية بالحروف في كلام الأصوليين يأتي في سياق اهتمامهم بدلالات الألفاظ ومرة أخرى سنقول انظر كيف عظم علماء الإسلام شريعة ربهم جل وعلا ونصوص القرآن والسنة لما جعلوا النص في القرآن أو في السنة على أتم مراتب التعظيم في التعامل معه يقف أحدهم أمام نص الشريعة ليفهم المراد وليستنبط الحكمة وليقول إن الله يريد كذا ولا يريد كذا هذه المرتبة جعلتهم يتعاملون بحذر وإجلال وتعظيم لكل ما جاء به النص فاستثمروا النص من كل جهاته يتحدثون عن دلالة الكلام السياق الكلمة الفعل الأمر العام الخاص وتجاوزوا ذلك إلى الحديث حتى عن دلالة الحرف إذا اتصل بالكلمة وربط الفعل بالاسم كيف يفهم وما معناه وما الفرق بين جملة وأخرى تتشابه في الظاهر وتختلف في المعنى لاختلاف يسير يفهم من هنا أو من هناك وتعاملوا مع النص باستثمار منطوقه ومفهومه وباستثمار المفهوم موافقة ومخالفة فتعاملوا مع النص من كل الجهات أتوا إليه من اليمين واليسار ومن فوق ومن أسفل ومن الباطن ومن الظاهر ويستنبطون إيماءات النصوص وإشاراتها إلى المعاني والعلل كل هذا ليكون تعاملهم مع نص الشريعة تعاملا في أتم مراتب التعظيم لعلمهم أن الله جل وعلا لما أوحى هذا الدين إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قرآنا كان وحيا أو سنة فإنها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علم أن الوحي الصادر من رب العالمين إنما هو من لد حكيم عليم كما قال الله ومن حكيم خبير كما قال الله فالحكيم جل جلاله إذا تكلم والخبير سبحانه إذا أوحى والعليم جل وعز إذا كلف العباد وخاطبهم بكلامه سبحانه وتعالى فليتعامل معه بهذه المثابة فإن الله وصف كلامه بأنه من لدنه وجاء بهذه الأوصاف الجليلة له سبحانه ليعلم عباده أنهم إنما يتعاملون مع كلام حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى فكل ما يأتي في كلامه مقصود وله دلالة ليست ككلام المخلوقين الذي يفهم بعضه ويغفل عن بعضه ويصدر بعضه غير مراد منه كلام أو لفظ أو سياق فهذا الفصل أحد تلك الوجوه المشرقة التي أدى فيها علماء الإسلام تمام تعظيمهم لكلام ربنا العظيم سبحانه وتعالى ثم إن العلماء الأصوليين خاصة في إيراد حروف المعاني يتفاوتون فمنهم المقل والمختصر على بعضها وأهمها كما فعل السبكي مثلا في جمع الجوامع ومنهم المتوسع كما فعل الرازي وعفوا في المحصول ومنهم المتوسع كما فعل السبكي في جمع الجوامع فأورد ستة وعشرين حرفا ومنهم المتوسط كما فعل المصنف هنا فأورد فيها سبعة عشر حرفا انتخبها من بين تلك الأدوات والحروف على أن بعضها ترد في مواضعها، كمثل صياغ العموم فيؤتى فيها هناك ببعض الحروف الدالة على معانيها وصياغ الأمر وترد فيها بعض الحروف التي تفيد الأمر كاللام إذا اقترنت بالمضارع وما إلى ذلك بدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن الواو والواو العاطف أو واو العطف هي من أشهر حديثهم عن حروف المعاني تقول جاء زيد ومحمد والله يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والواو العاطفة لا يستغني عنها العربي في الكلام أطلاقا وتأتي كثيرا في ثنايا الكلام العربي عامة وفي النصوص الشرعية كذلك قال رحمه الله الواو العاطفة لمطلق الجمع وهذه أهم المسائل عندهم في الدلالة في دلالة حرف الواو الواو إذا جاء في نص شرعي يفيد مطلق الجمع هذا هو تقرير الآئمة الأربعة وعامة النحاة بل ذكرها بعضهم إجماعا عن أهل اللغة كما فعل أبو علي الفارسي والسيرافي شارح كتاب سيبويه وكذلك السهيلي من أهل النحو واللغة فإنهم يطلقون أحيانا إجماع أهل اللغة على أن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع أما المعاني الأخر فتأتي مقيدة بقرائن تدل عليها ومعنى قولهم إن الواو لمطلق الجمع تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في الحكم لفظا ومعنى المقصود بالحكم حكم الإعراب فإن الوا تعطف فتفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في حكمه رفعا أو نصبا أو جرا وكذلك تفيد حكم الكلام الذي أسند فيه الكلام في الجملة ووقع على المعطوف والمعطوف عليه كمثلا تقول دخل زيد وعمر لا يراد في اللغة بالواو هنا إلا مطلق الجمع بين زيد وعمر الجمع بينهما في ماذا؟ في الدخول تقول دخل زيد وعمر أنت لا تريد إلا اشتراكهما في الدخول فحسب طيب أيهما دخل أولا؟ هل قولي في الكلام دخل زيد وعمر؟ فقدمت زيدا في الكلام وجعلته قبل الواو هل يفيد هذا في اللغة؟ الترتيب بينهما في الدخول بأن زيدا دخل قبل عمر لا يلزم من هذا ولهذا يقولون فإن الواو لمطلق الجمع يعني قد يراد بها المعية يعني دخل سويا من الباب يأخذ واحدهما بيد الآخر ويصدق أن تقول دخل زيد وعمر. ويصدق أيضا أنك تريد أن زيدا دخل متقدما على عمر فتفيد تقدم المعطوف عليه وتأخر المعطوف ويراد العكس يفيد بغيد التأخير أن زيدا دخل متأخرا عن عمر لكن إن دخل عمر أولا ثم تلاه زيد فقلت دخل زيد وعم يبقى الكلام صوابا لأن الواو لمطلق الجمع فلاحظ معي كيف أن الواو تفيد المعية وتفيد تقدم المعطوف وتفيد تأخر المعطوف وتفيد غض النظر عن ذلك كله وأنها للجمع بينهما وأنت لا تدري دخل معا أو أحدهما قبل الآخر ولا تريد إلا اشتراكهما في الدخول هذه أربع صور يشملها قولنا الواو لمطلق الجمع بقيد المعية أو بقيد التقدم أو بقيد التأخر أو بإطلاق هذه القيود كلها ولا تريد إلا مجرد الاشتراك هذا معنى قولهم لمطلق الجمع وانتبه فإن هذا بخلاف قولهم الجمع المطلق فإذا قلت الجمع المطلق فإنك لا تريد إلا واحدة من الصور الأربعة هذه الجمع المطلق يعني غير المقيد فإذا قلت دخل زيد وعمر معا أنت قيدتها الآن بالمعية فإذا قلت إن الواو للجمع المطلق أصبحت الجملة هذه غير صحيحة لأنك قيدتها بالمعية أو تقول دخل زيد وعمر أولا فأفت أن الأولية لعمر فأفت تقديما وتأخيرا على أن ابن الحاجب مثلا رحمه الله والآمد والبيضاوي رحم الله الجميع عبروا بالجمع المطلق والأدق كما نبه عليه غير واحد أن تقول إنها لمطلق الجمع وليس للجمع المطلق وقد علمت الفرق هذا الذي عليه مذاهب الفقهاء كافة الأئمة الأربعة وكذا عليه أهل النحو كافة من أهل الكوفة والبصرة بل بعضهم حكى الإجماع لكن هذا المذهب يعد مذهبا من بين أقوال عدة في المسألة أشهرها غير هذا المذهب القول بأن الواو تفيد الترتيب فإذا قلت دخل زيد وعمر فإنما يراد أن زيدا المذكور أولا دخل أولا ومن هنا يأتي بعض الفقهاء يقول إن آية الوضوء في سورة المائدة التي قال الله فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين يقولون إن الواوى أفادت الترتيب فيقولون من ذلك استنباطا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء في الوضوء فإذا قيل ما الدليل على وجوب الترتيب يقول لك الآية أين دلالة الترتيب في الآية فيقول الواو تفيد الترتيب هذا المذهب ضعيف جدا في اللغة لأن الواو على الصحيح لا تفيد ترتيبا ترتيب الأسماء أو الأشياء في الذكر يتقدم المعطوف ويتأخر يتقدم المعطوف عليه ويتأخر المعطوف لا دلالة له على الترتيب في الوقوع فإذا وجدت فقيها يقول إنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء وتقديم الوجه على اليدين وتقديم اليدين على الرأس وتقديم الرأس على الرجلين في الوضوء فإذا أراد الدليل لا يصح له الاستدلال بآية المائدة لأن الواو لا تفيد الترتيب فكيف سيستدل على الوجوب؟ يبحث عن دليل آخر يقول مثلا ما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أنه ما خالف هذا الترتيب في أعضاء الوضوء من روايات الصحابة المتعددة التي تحكي صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام فإذا القول إن الواو للترتيب كما ذكره بعض الحنابلة رواية عن أحمد وذكره بعض الشافعية مذهبا لهم وذكره أيضا بعض أهل النحو منسوبا إلى بعض اللغويين كثعلب وبن جني وقطرب كل ذلك ليس بسديد ولا يصح هذا عن الفقهاء ولا عن النحات أيضا بل عامتهم على خلاف ذلك وأن الواو لمطلق الجمع ليس إلا للفائدة ربما استدل بعضهم بحديث اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وحجته لما أتى الصفا بعدما فرغ من طوافه فلما صعد الصفا قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به ثم تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية قالوا فهذا دليل على أن الواو تفيد الترتيب كيف؟ قال انظر ماذا قال قال أبدأ بما بدأ الله به وبماذا بدأ الله في الآية بالصفة قالوا إذن الواو تفيد الترتيب وهذا الاستدلال ليس دقيقا ولا يصح الاستنباط منه هكذا بل يقال لولا أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وفعله لما فهمنا وجوب البدء بالصفة قبل المروى فما الذي قصده صلى الله عليه وسلم بقوله أبدأ بما بدأ الله به قصد أبدأ عملا وفعلا بما بدأ الله به ذكرا في الآية والبدء بالذكر كما قلنا لا يفيد ترتيبا فلو لم يفعل صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصفى ما استطاع الفقيه أن يقول إن البدء بالصفى واجب ولو بدأ بالمروة لا يعد شوطه الأول ويكون الثاني عنده هو الأول في الترتيب وهكذا قال الواو العاطفة لمطلق الجمع هذا هو أهم المعاني في الواو ثم قال وتأتي بمعنى مع وهذا الذي يسموها النحاتة أيضاً ووالمعية تقول جاء البرد يقولون جاء البرد والطيالسة الطيلسان هو نوع من الأكسية يلبس اطقاء للبرد يقال جاء البرد والطيالسة فعطفها هنا بالواو التي يراد بها معنى مع وتقول سرت والقمر وأقبلت مثلا والقافلة يعني يفيد المعية ليس إلا قال وأو يعني تثيد الواو بمعنى أو في مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع والمراد مثنى أو ثلاثة أو رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده وفي مثل قوله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني أو ثلاثة أو رباع قال وتأتي بمعنى ربا التي تأتي تقليلا أو تكثيرا ومنها قول الناظم ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي قوله ونار لو نفخت بها أضاءت يعني ورب نار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي قال وتأتي للقسم وهذا كثير في القرآن وفي السنة والنجم إذا هوى والضحى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وكل القسم الذي صدر بالواو الواو فيه للقسم قال وتأتي للاستئناف وهذا أيضا كثير كل واو في القرآن جاءت في مقطع بداية قصة أو حادثة أو سبب نزول هي للاستئناف وإن يونس من المرسلين وإن لوط لمن المرسلين تأتي بعد قصة سابقة انتهت ثم يعطف الجديد بالواو تكون استئنافا قال وتأتي حالا يعني التي يعبر عنها النحات أيضا بأنها واو الحال والجملة بعدها تعرب في محل نصب حال مثل جئت والشمس طالعة أو جاءني وهو يضحك فكجملة هو يضحك حال يعني جاءني حال كونه ضاحكا وجئت حال كون الشمس طالعة وهكذا نعم أحسن الله لكم قال المصنف رحمه الله الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا وتأتي سببية مرابطة هذا الحرف الثاني في الفصل الفاء العاطفة أخت الواو تقول جاء زيد فعمر والفرق بينها وبين جاء زيد وعمر أن الواو لمطلق الجمع كما أسلفنا لكن الفاء تفيد مع العطف ترتيبا جاء زيد فعمر ترتيب على التراخي قال الله عز وجل فراغ إلى أهله في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيافه من الملائكة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم هذه وقع اتباعا راغ أسرع فجاء بعجل سمين طبخه فقربه إليهم تفيد التعقيب على التراخ قال كل بحسبه عرفا التعقيب معناه كون الثاني يأتي بعد الأول بغير مهلة كأنه أخذ بعقب الأول وعقب الشيء هنا معنوي وليس حسيا تقول فلان يأخذ بعقب آخر إذا كان يمسك بعقبه يدل على التتابع وأنه يلحقه مباشرة فإنه يأتي عقبه فقولهم للتعقيب أنها تأتي يأتي المعطوف عقب المعطوف عليه قال بقدر من التراخ بغير مهلة لأن المهلة تأتي في معنى ثم الترتيب ثم يفيد فراغا ومسافة فاصلة هذا التعقيب هل هو سريع مباشر يحدث الحدث الثاني بعد الأول مباشرة نبه إلى هذا فقال كل بحسبه عرفا أقول دخل زيد فعمر متى دخل عمر عقب زيد مباشرة لكن لو تأخر دخول عمر ستقول دخل زيد ثم عمر إذا طال الفاصل هذا نفرق فيه بين الفاء ثم لكن لاحظ أننا نستخدم الفاء مع طول الفاصل عرفا تقول تزوج فلال فولد له لبارحة وبين الزواج وحمل زوجته وولادته ما لا يقل عن تسعة أشهر عادة هذا الفاصل الطويل لم يكن مؤثرا لأن العرفة يدرك هذا تزوج فولد له فمع طول الفاصل لم يكن هذا أيضا مخالفا لما قرروه في معنى الترتيب قال الفاء العاطفة للترتيب وتعقيب وهذا الذي أيضا عليه الآئمة الأربعة بلا خلاف. قال رحمه الله وتأتي سببية ورابطة تفيد الفاء السببية في مثل قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه الفاء سببية يعني قضى عليه لأن الوكز كان سببا للقضاء عليه فوكزه موسى فقضى عليه ومثل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كان تلقيه للكلمات من ربه سببا لتوبة ربه عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال وتأتي رابطة للجواب تربط الجواب بالشرط حيث لا تصلح أن تكون شرطا في مثل قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذه رابطة وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقوله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تربط بين الجواب وشرطه قال فإن شهدوا فلا تشهد معهم ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا كل ذلك مثال لمعاني الفاء نعم حسن الله لكم قالوا صنف رحمه الله ثم لتشريك وترتيب بمهلة ثم تفيد التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في ماذا أيضا في الحكم إعرابا وفي الحكم في مقتضى الجملة دخل زيد ثم عمر أنت تفيد اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الدخول أكرمت زيدا ثم عمر تفيد اشتراكهما في الإكرام وأيضا في الإعراب فإنهما يشتركان في حكم المعطوف عليه رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما قال وتفيد الترتيب بمهلة وهذا أيضا باتفاق الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم وهي الفارق بينها وبين الفاء فإنها ترتيب بلا مهلة ولا تراخ وثم للترتيب مع المهلة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهذه مراحل ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أفعاله الدالة على ربوبيته المستلزمة لألوهيته جل وعلا نعم أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله حتى العاطفة للغاية لا ترتيب فيها ويشترط كون معطوف فيها جزءا من متبوعه أو كجزئه وتأتي لتعليل وقل الاستثناء منقطع وقل لاستثناء لا منقطع أحسن الله عليكم وقل لاستثناء لا منقطع حتى العاطفة تأتي للغاية وإفادة الغاية في مثل قولك في مثل قوله سبحانه على ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر فهذا انتهاء الليلة بطلوع الفجر قال لا ترتيب فيها حتى لا تفيد الترتيب وهذا الذي عليه الجمهور فيما ذهب بعضهم كابن الحاجب إلى أن حتى تفيد الترتيب كالفاء كيف يعني كالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب بلا مهلة وذهب الصفي الهندي وغيره من الأصولين إلى أنها مثل ثم يعني تفيد الترتيب مع التعقيب بمهلة وتراخ لكن الذي عليه الأكثر ما ذكره المصنف أنها للغاية لا ترتيب فيها ثم قال ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه حتى تفيد حتى من أجل أن تفيد حتى معنى الترتيب معنى الغاية التي لا ترتيب فيها كما قال يشترط كون المعطوف جزءا من المعطوف عليه في مثل قولك قدم الحجاج حتى المشاة يعني حتى المشاة أيضا قدموا المشاة هنا جزء من الحجاج تقول انصرف الناس حتى المتأخرون أكرمت الضيوف حتى المسافرين فأنت تذكر في المذكور بعد حتى جزءا من المتبوع فكل هذا يشترط حتى تكون حتى عاطفة أن يكون المعطوف جزءا من متبوعه قال أو كجزئه ليس جزءا حقيقيا بل في حكم الجزء يقولون أعجبني العصفور حتى صوته الصوت ليس جزءا منه لكنه في حكم الجزء أعجبتني الجارية حتى حديثها يعني وحديثها أيضا فحتى هنا كلها عاطفة يشترط أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه قال وتأتي لتعليل تأتي لتعليل يعني تفيد معنى التعليل فيقال أسلم حتى تدخل الجنة صلي حتى يرضى الله عنك يعني كي يرضى كي تدخل الجنة قال وقل لا لاستثناء منقطع يأتي قليلا في الاستعمال استعمال حتى بمعنى الاستثناء لكنه الاستثناء منقطع الذي لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه في مثل قول الناظم ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل يعني إلا أن تجود وما لديك قليل نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله من لابتداء الغاية حقيقة ولها معان من أيضا من أشهر حروف المعاني التي يتحدث عنها أهل العلم وتأتي بوجوه كثيرة اختصرها قال ولها معان ولأننا في مختصر فلم يشاء المصنف رحمه الله سرد هذه المعاني تفصيلا لكنه أتا بأم المعاني في من وهي ابتداء الغاية قال من لابتداء الغاية حقيقة أي غاية؟ غاية زمانية أو غاية مكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هذا ابتداء غاية مكانية من المسجد الحرام كان ابتداء الإسراء له عليه الصلاة والسلام وتقول أيضا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه من أول يوم أحق أن تقوم فيه هذا المراد سواء قلنا المراد في الآية هو مسجده هذا عليه الصلاة والسلام أو مسجد قباء وكلا الرأيين صحيح وله أدلة معتبرة من أول يوم هذا ابتداء غاية زمانية فمن تأتي ابتداء الغاية مكانا كان أو زمانا قال ولها معاني والمعاني كثيرة من أشهرها مثلا معنى التبعير تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم يعني بعضهم فمن هنا للتبعيض وأيضا تأتي للبيان فيقولون من للتبيين أو من بيانية فاجتنبوا الرجس من الأوثان فهذا بيان أن الأوثان من الرجس الذي ذكر في الآية وأيضا مثل قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس فمن هنا ليست تبعيضا وليست الابتداء هي للتبيين يعني أن الأساور من ذهب فكان بيان هذا الذهب المذكور هنا للأساور وتأتي أيضا للتعليل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق حذر الموت فمن هنا ليست تبعيضا ولا ابتداءا ولا تبينا إنما جاءت سببية لإفادة التعليل وتأتي بدلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما معناها هنا؟ بدل الآخرة ومعانيها كثيرة تبسط في مثل الكتب التي ذكرت أسماءها في ابتداء المجلس أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله إلى الانتهائها إلى نعم إلى الانتهائها الانتهائها الضمير يعود إلى ماذا الغاية لأنه قال قبلها من لابتداء الغاية حقيقة ثم قال إلى الانتهائها نعم وبمعنى مع وابتداؤها داخل لانتهاؤها إلى الانتهاء الغاية ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل فنهاية الغاية في الصيام مع الليل وأوله غروب الشمس فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فنهاية غصر اليدين إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين إذن إلى تفيد انتهاء الغاية سافرت من مكة إلى المدينة واشتريت الدار من هنا إلى هنا من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإلى تفيد انتهاء الغاية قال رحمه الله وتأتي بمعنى مع على تقرير كثير من أهل العلم في مثل قوله تعالى قال من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله من أنصاري إلى الله قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع فتأتي بمعنى مع ومن يأبه هذا المعنى الذي هو إفادة إلى بمعنى مع يتأول هذه النصوص بأن لها معان أفادت ليس معنى مع بل أمور أخرى أفادها السياق ثم قال ها هنا مسألة فقهية مهمة وابتداؤها داخل لانتهاءها ابتداء ماذا الغاية قلنا ما الحرف الذي يفيد ابتداء الغاية من والحرف الذي يفيد انتهاءها إلى لما تقول من كذا إلى كذا فالمقرر عند الفقهاء أن من تفيد ابتداء الغاية والابتداء داخل تقول اشتريت الأرض من هذا الجدار إلى هذا الجدار فمن هذا الجدار الجدار داخل الأول إلى كذا إلى موضع كذا ما بعد إلى الذي هو منتهى الغاية غير داخل تأمل يقول وابتداؤها داخل ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها هذه المسألة محل خلاف هل منتهى الغاية المذكور بعد إلى أو بعد حتى إذا أفادت الغاية هل المذكور بعد حتى وبعد إلى وأي حرف يفيد الغاية داخل في الغاية يعني في الحكم المذكور ثم أتم الصيام إلى الليل، فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر داخل في بركة ليلة القدر وما وصفها الله من تنزل الملائكة والروح فيها. أتم الصيام إلى الليل، هل للليل داخل في الصيام؟ اغسل وجوهكم أيديكم إلى المرافق. المرافق داخل في غسل اليدين في الوضوء. قال ابتداءها داخل لانتهاءها. هذا هو الأصح فقهيا عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقررون أن منتهى الغاية غير داخل على مذهب فيه تفصيل لبعضهم ومن التفصيل قولهم مثلا إنه ينظر إلى ما بعد إلى فإن كان من جنس المذكور قبلها دخل وإلا فلا في مثل قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل المرافق من جنس اليد؟ الجواب نعم إذن هي داخلة في الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل صيام النهار هل الليل جزء من النهار؟ أو من جنسه؟ الجواب لا إذن الليل ما يدخل فيقولون إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا وتفصيلات أخرى يذكرها بعضهم كمثل مذهب الحنفي ولهم فيه تفصيل مستقل إن كان صدر الكلام مستقلاً دخل أو لم يدخل على تفصيل بين آئمة المذهب الحنف نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن رحم الله الجميع يبقى هنا تنبيه إذا كان مذهب الحنابلة أصوليا أنما ما بعد إلى لا يدخل أو كما تقول انتهاء الغاية غير داخل فهل معنى هذا أو حتى المالكية والشافعية هل معنى هذا أنهم لا يقولون بغسل المرافق في الوضوء لأن الآية فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق ونحن نقول ما بعد إلى لا يدخل إذا لا يغسل المرفق في الوضوء الجواب بلا يغسل باتفاق طب كيف يقولون إنما بعد إلى لا يدخل ثم في آية الوضوء يقولون يدخل الأصول ينبغي أن تكون متسقة مع الفروع أو العكس ولا يستقيم أن تقرر في الأصل شيئا وتخالفه في الفقه ولا يصح أن تقول إن الحنابلة أو المالكية أو الشافعي يقررون دخول ما بعد إلى من أجل الآية لكنهم سيقولون في الآية جوابا يفهم منه المأخذ كيف دخلت المرافق يجيبون بجواب آخر يبحثون عن دليل ومستند غير الدلالة بإيلا لأن إيلا عندهم لا تفيد فإذا كيف تدخل المرافق في وجوب الغسل مع اليدين يأتي بإجابات منها ما ثبت من فعله ورواية صفة وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه وأنه أدار الماء على مرفقيه وأنه أدخل المرفقين في الغسل وأنه لم يشذ من كثرة وضوئه طيلة زمنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الوصف وأصوليا يقررونها بقواعد أخرى من مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الوجوب غسل اليد والمرفق جزء منه ولن يتم غسل الذراع في اليد كاملا ولا يتيقن إلا بغسر المرفق معه، فيدخل من هذا الباب وليس من باب دلالة، إلى لأنها لا تفيد دخول المغيا بعدها. نعم. أحسن الله ولكم قال المصنف رحمه الله على الاستعلاء وهي للإيجاب ولها معان. الحرف الآخر حرف على الرحمن على العرش استوى على للاستعلاء. قال وهي للإيجاب هذا أصل المعاني في على. تفيد الاستعلاء قال وهي للإيجاب من أين قال العلماء وجوب الحج ولله على الناس. على الناس حج البيت ما الذي أفاد الوجوب هنا هو على لأن المعنى في تقدير ولله واجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب. عليكم الصيام وإن كان كتب هنا تفيد معنى الوجوب لكن لما اقترنت بعلى أيضا تأكدت قال ولها معان تأتي بمعان غير معنى الاستعلاء وهي أيضا من مثل أخواتها من الحروف التي تأتي بمعان تفهم بالسياق في مثل معنى المصاحبة وآت المال على حبه يعني مع كونه يحب المال إلا أنه ينفقه ابتغاء مرضات الله تأتي بمعنى المجاوزة يعني بمعنى عن في مثل قوله إذا رضيت عليك أمك فهنيع لك الجنة رضيت عليك يعني رضيت عنك فتأتي للمجاوزة بمعنى عن وتأتي للتعليل أيضا ولتكبر الله على ما هداكم يعني بسبب ما هداكم ومعان أخرى يطلب أيضا تفصيلها وبسطها من كتب معاني الحروف أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله في لظرف وهي بمعناه على قول في ولأصلبنكم في جذوع النخل والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض وبمعنى الباء وإلى ومن أطال المصنف رحمه الله في هذا الحرف هو حرف في تفيد الظرفية أيضا سواء كانت ظرف زمان أو ظرف مكان واجتمعا في قوله تعالى غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في الأولى في ادنى الأرض ظرف مكان وفي الثانية في بضع سنين ظرف زمان فتفيد معنى الظرفية لزمان أو مكان. قال وأما قوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل هل صلبوا وسط الجذع نحن نقول في الظرف وظرف الشيء داخله ولو صلبنكم في جذوع النخل قال بعض أهل العلم إن في هنا بمعنى مع وهذه طريقة الكوفيين من النحى قالوا في هنا تفيد معنى مع وهذا الذي عليه حتى إمام النحو ابن مالك رحم الله الجميع وعليه تقدير أكثر الحنابلة فتقول في بمعنى مع في مثل قولك أم لهم سلم يستمعون فيه بمعنى بمعنى على السلم وليس فيه يعني في داخله يستمعون عليه أأمنتم من في السماء يعني على السماء فتأتي في بمعنى بمعنى على لا أصلي في جذوع يعني على جذوع النخل وأما طريقة البصريين كما قال المصنف هي بمعناه في الآية يعني حتى الآية ولا أصلي بنكم في جذوع النخل يقوله بمعنى الظرفية ولكنها ما تفيد داخلها لدلالة السياق عليه وعلى كل حال فطريقة أهل البصرة من النحى في معاني الحروف لا يحملون الحرف إلا معنا واحدا وباقي الحروف وباقي المعاني للحرف الواحد تأتي مرتبطة بالأصل متأولة عليه وأما طريقة الكوفيين فيفصلون المعاني لكل حرف فيقول يفيد معنيين وثلاثة وخمسة وعشرة قال وتأتي للاستعلاء بمعنى على أأمنتم من في السماء أم لهم سلم يستمعون فيه يعني عليه وتأتي بمعنى التعليل قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني بسببه وتأتي سببية تفيد أن ما بعد الفاء كان بسبب ما قبلها دخلت امرأة النار في هرة يعني بسببها قال وتأتي بمعنى المصاحبة فخرج على قومه في زينته تفيد معنى المصاحبة في الهيئة التي خرج بها قارون على قومه قال ادخلوا في من قد خلت يعني معهم في صحبتهم في الحشر يوم القيامة التوكيد قال اركبوا فيها بسم الله والركوب لو قال اركبوا يكفي ويفيد المعنى فتأتي للتوكيد هنا قال تأتي بمعنى التعويض ومعنى التعويض تأتي زائدة عوضا عن أخرى محذوفة في الجملة في مثل قولك رغبت في من رغبت رغبت في من رغبت يعني في من غبت فيه فجاءت فيه الأولى عوضا عن الثانية المحذوفة تأتي بمعنى الباء يذرؤكم فيه يعني يذرؤكم به يخلقكم قال وتأتي بمعنى إلى فردوا أيديهم إلى أفواههم يعني فردوا أيديهم في أفواههم يعني إلى أفواههم وتأتي بمعنى من تقول مثلا أنا أصوم ثلاثة أيام في الشهر يعني من الشهر وهكذا أحسن الله عليكم قال المصلف رحمه الله اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معاني اللام للملك حقيقة لله ملك السماوات والأرض لله الحمد لله, لله للاستحقاق وهو بمعنى الملك قال لا يعدل عنه إلا بدليل فمتى أردت حمل اللام على معنى غير الملك وما يتصل بالملك كالاستحقاق والاختصاص فتحتاج إلى دليل لعدوله عن هذا المعنى قال ولها معان مثل التعليل إنا أنزلنا إذلك الكتابة بالحق لتحكم اللام للتعليل لتحكم بين الناس وتأتي بمعنى الاستحقاق وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم تأتي للاختصاص إن للمتقين مفازة تأتي للتمليك إنما الصدقات للفقراء والمساكين تأتي بمعنى إلى سقناه لبلد ميت يعني إلى بلد ميت أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطى حكم ما قبلها لما بعدها ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال بل من الحروف التي تأتي للعطف تقول جاء زيد بل عمر. جاء زيد بل عمر لعطف وإضراب العطف للإعراب جاء زيد بل عمر فجعلت عمرا معطوفا بالرفع على زيد لأن بل تفيد العطفة تقول رأيت زيدا بل عمرا لا جاء زيد بل عمر. رأيت زيدا بل عمرا مررت بزيد بل عمر فلأن تفيد العطفة جعلت ما بعد بل مشاركا لما قبلها في العراب رفعا ونصبا وجر قال وهي للإضراب يعني من ناحية المعنى العطف لفظا والإضراب معنى جاء زيد بل عمر طب ما به عمر هو الذي جاء جاء طب تقول جاء زيد وعمر للإضراب عما سبق جاء زيد بل عمر فأنت في الجملة تنفي السابق وتثبت اللاحق ثم بين لك كيف يفهم الاضراب في بل من خلال هذا التقسيم اسمع قال إن وليها مفرد يعني تقول جاء زيد بل عمر مفرد وليس جملة إن وليها مفرد فلها حالتان إما إثبات أو نفي إن وليها مفرد فإما أن تكون الجملة مثبتة أو منفية قال إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها جاء زيد بل إذا إذن عمر هو الذي جاء وليس زيدا هذا الإضراب في المفرد إن كان إثباتا طيب وإن كان نفيا ما قام زيد بل ما قام زيد بل ما به؟ قام فماذا فعلت قال وإن كان نفي تقرر ما قبلها ما قام زيد تؤكده أنه لم يقم وتثبت ضده لما بعدها ما قام زيد بل عمر قام هذا هو تفسير معنى الإضرام في بل إن وليها مفرد فإن كان إثباتا تعطي حكم ما قبلها لما بعدها جاء زيد بل عمر فعمر هو الذي جاء وإن كان نفيا تقرر ما قبلها وتعطي ضده لما بعدها ما قام زيد بل عمر انتهينا من المفردات خذ معنى الإضراب في الجملة قال لابتداء بل إذا جاءت في جملة فإنها تجعل الجملة بعدها مبتدأة طيب ما معنى الإضراب عما قبلها قال إما أن تفيد إبطال ما قبلها أو تفيد الانتقال خذ مثالا أم يقولون به جنة اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق شوف معنى الاستئناف هنا واضح أنه استئناف كلام ابتداء جاءهم بالحق عليه الصلاة والسلام لكن بل هنا رفضت الكلام السابق هذا معنى الإبطال أم يقولون به جنة بل جاءهم فأبطل السابق واستأنف وابتدأ جملة جديدة ومثله أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه بل عباد مكرمون فماذا حصل حصل إضراب وإبطال أعرض عن الكلام السابق أبطله وابتدأ كلاما جديدا هذا معنى الإبطال أما معنى الانتقال فأنت لا تنفي الكلام السابق فقط تنتقل منه إلى كلام جديد عندما يكون الكلام السابق ليس باطلا ولا تريد إبطاله قال الله عزوجل ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا هل بل هنا تنفي الجملة السابقة لا الكتاب الناطق بالحق موجود أنت لا تنفيه ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم فابتدعنا جملة جديدة من غير إبطال بل بانتقال فقط ومثل أيضا قول سبحانه وتعالى بعدما ذكر في سورة النمل جملة من إثبات صفات ربوبيته أما من خلق السماوات والأرض أما من جعل الأرض قرارا أم من يبدأ الخلق أما من يهديكم إلى أن قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها هل بل هنا ترفض وتنفي وتبطل كل الآيات السابقة لا الذي حصل هو انتقال فقط إلى كلام آخر من غير أن يبطل شيئا مما سبق هذا معنى قوله وقبل جملة تكون بمعنى الابتداء وإضراب إما لإبطال أو لانتقال فهي صورتان عرفتها بالأمثل أحسن الله إليكم قال المصلف رحمه الله أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل أو تفيد الشك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني هم يشكون في مدة ما قضوه في الموت قبل البعث كان يوما أو بعض يوم تأتي بمعنى الإبهام إبهام من المتكلم للسامع ليس لأنه شك بل أنه يعلم لكنه لا يريد إضاح المعنى للسامع ويفضل إبقاء المعنى مبهما تقول حضر زيد أو عمر ما تريد أن تكذب ولا تريد أن تفصح عن تمام الكلام تأتي للإباحة اشرب الماء أو اللبن تفضل الشاي أو القهوة انزل عندي أو عند فلان أنت تخيره ها هنا تبيح له التخيير في مثل الكفارات ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما الفرق بين الإباحة والتخيير الفرق بينهما في الإباحة يجوز الجمع بين المعطوفات بأو وفي التخيير لا يجمع أقول اشرب الماء أو اللبن يعني إما تشرب هذا ولا أسمح لك بالثاني هذا تخيير أو إباحة لا هذا إباحة أبحت لك هذا وذاك تأتي أو هنا للتنوي أن تقول لو تفضل هذا أو هذا أو هذا وليس معناه أنك تمنعه من الجمع بينها لكن في التخيير أنت تطلب منه أن يختار واحدا كما في الكفارات فهذا الفرق بين الإباحة والتخير قال ومطلق جمع فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني مئة ألف وزيادة وتأتي للتقسيم وقالوا كون أو نصارى هذه أو هنا للتخير وتأتي للتقسيم أيضا وبمعنى إلى يقول القائل لألزمنك أو تقضي حقي أو ترد ديني لألزمنك أو لنسأل معناه التخير إما أن ألزمك وإما أنك ذا لكن بمعنى سأبقى ملازما لك إلى أن تقضي حقي وتأتي بمعنى إلا قال سليمان عليه السلام وقد فقد الهدهد أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين إلا أن يأتيني بحجة وعذر بما وقع قال وتأتي بمعنى إضراب كبل وهي على قول الفراء في تفسير الآية ورسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون قال بمعنى بل يزيدون فتكون هنا إضرابا وليس لمطلق الجمع. نعم. أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء لكن للعطف والاستدراك إن وليها مفرد وقبل جملة تكون للابتداء لكن تأتي بعدها مفردات أو تأتي بعدها جمل قال لعطف أيضا تفيد معنى العطف معنى الإعراب ما جاء زيد لكن عمر ما رأيت زيد لكن عمرا. فهي معنى بل في معنى الانتقال ولهذا قال وهي للاستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي تقول ما جاء زيد لكن عمر أنت تستدرك في الكلام فهي ليست إضرابا كبل لكنه استدراك يعني ما جاء زيد لكن عمر أيضا جاء فتفيد الاستدراك في الكلام وكذا النهي لا يقوم زيد لكن عم فسواء كان نهيا, نهيا أو نفيا ولهذا لأنها معنى الاستدراك معنى الاستدراك في في قوله لعطف واستدراك أن ما بعدها يعطى حكما يخالف حكم ما قبلها وبالتالي فلا بد من أن يكون ما قبلها كلاما يناقض ما بعدها. ماقول ما جاء زيد بل عمر عفوا ما جاء زيد لكن عمر ما جاء زيد لكن عمر جاء. ولهذا قال في نفي ونهي لا يقوم زيد لكن عمر لا يخرج بكر لكن عمر يخرج. فيماذا معنى الاستدراك أن تثبت لما بعدها حكما يخالف ما قبلها ويناقضه فقط إذا كان في نفي ونهي على أن بعض النحات قال بل يمكن أن تفيد لكن معنى العطف تقول لا يقوم زيد لكن عمر يعني أيضا مثله لكنه خلاف ما عليه الأكثر قال وقبل جملة تأتي للابتداء قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن هنا لما جاءت بعدها جملة أفادت الابتداء لا علاقة لها بما سبق وليست لاستدراك أيضا لما سبق هذا الفرق بين لكن إذا جاء بعدها مفرد ولكن إذا جاء بعدها جملة ففي الجملة تفيد الابتداء لا علاقة للاستدراك بما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباء لإلصاق حقيقة ومجاز ولها معان. الباء لإلصاق. سواء كان الإلصاق حقيقة أو مجاز. أمسكت الحبل بيدي. الإلصاق في إمساك الحبل باليد. حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. مررت بزيد. الإلصاق مجازي المرور لا يكون ملاصقا لزيد مررت بزيد فالإلصاق هنا مجازي وأمسكت بيدي الكتاب أو الحبل فالإلصاق هنا حقيقي قال الباء للإلصاق معنى الإلصاق إضافة الفعل في الجملة إلى الاسم عن طريق الباء فيلصق به تقول خضت الماء برجلي ومسحت برأسي فتكلمت عن خوضك الماء وألصقته بالرجل وعن مسحك فألصقته بالرأس فإذا هو إلصاق الفعل بالاسم خذت ماء برجلي ومسحت برأسي فإلصاق الجسم بالفعل المذكور في الجملة هذا معنى الإلصاق قال ولها معاني من معانيها التعدية يعني أن تعدي الفعل اللازم الفعل ذهب لازم تقول ذهب محمد ولا يتعدى إلى مفعول فإذا أردت تعدية الفعل اللازم من أحد أدواته التعدية بالباء ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب بنورهم فلولا الباء ما استطعت أن تعدل الفعل هنا ذهب لأنه لازم تأتي للاستعانة كتبت بالقلم استعينوا بالصبر والصلاة هذه الباء يسمونها الاستعانة تأتي سببية أيضا فكلا أخذنا بذنبه يعني بسبب ذنبه تأتي للقسم وهذا مشهور تقول أقسمت بالله أو بالله تفعلن كذا بالله عليك أن تفعل كذا تأتي بمعنى القسم نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا إذا وهي من الأسماء كما قلنا وأدخلت ضمن الحروف تغليبا إذا للمفاجأة فألقاها فإذا هي حية تسعى هذا معنى المفاجأة هي حرف إذا جاءت للمفاجأة قال وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه إذا مسكم تأتي ظرفا لمستقبل إذا مسكم ويقول أيضا لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط تقول إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس دخلت إذا على الفعل الماضي فماذا أفادت فادت المستقبل إذا جاء يعني إذا يأتيك نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح قال متضمنة معنى الشرط غالبا ويذهب ابن مالك أن إذا تأتي ظرفا للماضي في مثل قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوى انفضعيه لا تفيد معنى المستقبل لكن بمعنى الماضي وزعم ابن الحاجب أيضا أن إذا تأتي ظرفا للحال في مثل قوله والنجم إذا هوى يعني في حاله في حينه وأجيب عن كل هذين القولين بما يتأول عليه طريقة الجمهور أن تأتي ظرفا للمستقبل وليس للماضي ولا للحال نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله إذ اسم لمعض وفي قول ولمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفا إذ تأتي اسما وتأتي حرفا تكون اسما للماضي في الظرف إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هذا ظرف للماضي يعني وقت ما أخرجه الذين كفروا فكان الظرف للزمان الماضي إذ أخرجه الذين كفروا قال وفي قول يمكن أن تكون إذ ظرفا للمستقبل وليس للماضي فقط هذا القول لابن مالك أيضا النحوي في مثل قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وهذا سيكون يوم القيامة فجاء ظرفا للمستقبل أيضا قال يأتي ظرفا في مثل ما تقدم قوله ويأتي مفعولا به واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم أذكر فعل وفاعي ماذا امر الله بتذكره اذ كنتم قليلا فكثركم فكان مفعولا به قال ويأتي بدلا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبدت من اهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم واذكر اذ انتبدت فاذجاءت اذ بدلا من مريم قال ويأتي للتعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فأفادت معنى التعليل قال تأتي مفاجأة للمفاجأة أيضا حرف، ومثله قول حديث ابن عمر رضي الله عنهما بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل فإذ هنا جاءت للمفاجأة فتكون حرفا أيضا نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه ولتمنن وعرض وتحضيض وتقليل ومصدري الحرف قبل الأخير في كلام المصنف حرف لو يقول سيبويه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره يقول سيبويه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره لكنه ما وقع ليش لعدم وقوع غيره, لعدم وقوع غيره. ويقول الأكثر هذا التعبير الذي جاء به المصنف حرف امتناع لامتناع امتناع ايش لامتناع ايش امتناع الثاني لامتناع الأول أقول لك لو نزلت عندي لأكرمتك لكني ما أكرمتك ليش لأنك ما نزلت عندي تقول لو لو غابت الشمس لافطرنا لكننا ما أفطرنا لأن الشمس لم تغب حرف امتناع لامتناع قال مثل قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لكنهم ما حصل لأن الله لم يردهم إلى الدنيا في حياة آخرة قال وتأتي شرطا للماضي فتصرف المضارع إليه فتصرف المضارع إليه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تأتي شرطا للماضي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فيما مضى ولو كنا صادقين هذا المعنى الذي دخلت فيه لو شرطا في الزمان الماضي صرفت المضارع إليه يعني إلى الزمن الماضي فهي عكس إن الشرطية قال ولمستقبل تأتي قليلا يعني ولو كنا صادقين في المستقبل أيضا سيقع مثل هذا الموقف في عدم تصديقهم يقول. ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه عن العكس الذي مر في الجملة السابقة وتأتي للتمني فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وتأتي للعرض لو تنزل عندنا لو تعطينا كذا وتأتي للتحضيض لو فعلت كذا والفرق بين العرض والتحضيض أن التحضيض فيه نوع من الحث في, في إغراء بخلاف العرض الذي يطلب فيه عرضا مجردا قال وتأتي للتقليل في مثل قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أولم ولو بشات للتقليل وتأتي مصدرية يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم أن يعمر وأن هنا مصدرية فلو مثلها لأن أفادت المعنى ذاته نعم أحسن الله إليكم قال المصلف رحمه الله لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي مضارعة تحضيضا وماضية توبيخا وعرضا لولا أيضا حرف يقتضي امتناع الجواب لوجود شرطه إذا كانت الجملة اسمية لولا زيد لأكرمتك يعني لولا وجود زيد لا أكرمتك فحصل الامتناع قال لوجود الشرط عكس لو حرف امتناع لامتناع هنا حرف امتناع لوجود لولا زيد لأكرمتك إذا وجوده كان مانعا للإكرام لولا زيد فعكس السابقة في لو قبل قليل هذا إذا كانت الجملة اسمية, اسمية تفيد امتناعا لوجود الشرط أما إن كانت فعلية فيختلف الجملة الماضية عن المضارع تأمل معي ما الفرق بين قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الفعل هنا في الجملة ماضي أو مضارع ماضي طيب ولولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ما الفرق في المعنى قال إن كانت لولا تدخل على جملة فعلها ماضي تفيد التوبيخ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في قصة الإفك في حادثة عائشة رضي الله عنها وإن كانت للمضارع تفيض التحضيظ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فلولا إن جاء بعد فعل ماض فهو للتوبيخ وإن كان مضارع فهو للتحضيظ قال وتفيد أيضا عرضا في الماضي من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب تفيد العرض يعني والتمني وسؤال الله جل وعلا تم كلام المصنف على حروف المعاني بكلامه على لولا ونختم بفصل جعله خاتمة هذه المقدمات في مسائل متناثرة كمثل مبدأ اللغات وجواز القياس فيها وحمل اللفظ على حقيقته نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فصل مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام ماذا يقصدون بمبدأ اللغات؟ ما قصة البداية في اللغات؟ من أين بدأت؟ أما بداية الخلق فعرفناها خلق الإنسان بخلق أبينا آدم عليه السلام عرفنا قصة البداية خلقة فما قصة اللغات بداية قال مبدأ اللغات توقيف من الله ما يعني توقيف؟ لاجتهاد فيه للبشر بل هو من الله ثم فسر فقال بإلهام أو وحي أو كلام ألهم الله أبان آدم عليه السلام كلاما فتكلم أوحى له فتكلم كلمه فعلمه فتكلم فهذا مبدأ اللغات هذا الذي عليه كثير من أهل العلم وذكره من الحنابلة الموفق ابن قدامى والطوفي وذكره أيضا مذهب للظاهرية والأشاعر واستدلال هذا القول بصريح آية البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ظاهر اللغاية في وضوح تام أن التعليم كان من الله قال ثم عرضهم على الملائكة إلى الآية آخر الآية وقال بعض الأصوليين بل مبدأ اللغات اصطلاحي هذا مذهب أبي هاشم كيف عن اصطلاحي؟ قال أن يبدأ واحد أو جماعة بالاصطلاح بتحديد كلمة قلم لهذه الأداة وكلمة كتاب لمثل هذا وكلمة كرسي لمثل هذا وكلمة قمر للجرم المضيء في, في السماء ليلا والشمس للجرم المضيء نهارا وهكذا فباصطلاح واحد أو جماعة ثم يعرفها الباقون بالإشارة والتكرار شمس ويشير إليها قلم ويشير إليه وهكذا هذا مذهب آخر ومذاهب أخرى بالتفصيل فبعضهم يقول مبدوها توقيفي فيما يحتاج إليه وما يزيد على ذلك محتمل لأن يكون اصطلاحا كما ينسب إلى الأستاذ بسحاق الاسفريني وغيره القاضي أبو يعلى من الحنابلة وأبو الخطاب ومن المالكية والشافعية الباقي اللاني والجويني يقولون الكل ممكن احتمال أن يكون توقيفا واحتمال أن يكون اجدهادا واصطلاحا السؤال هل الخلاف فائدة أن يكون مبدأ اللغات توقيفيا أو اصطلاحيا أكثر أهل العلم على أنها من المسائل التي لا ثمرة للخلاف فيها وإن حاول بعضهم ذكر بعض الفوائد كما يذكر بعض الحنفية أن من الفوائد فيما لو غاب عنا نص في حكم مسألة ما وثبت لها اسم في اللغة إذا قلنا إن اللغة توقيفية إذن هي من الله فنثبت الحكم شرعا من غير حاجة إلى دليل لثبوت اللغة توقيفا نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له سمعا يجوز تسمية الشيء بغير توقيف حتى على قول من يقول إن اللغات توقيفية طيب إذا قلنا اللغات توقيفية يعني من الله وهذا اسمه كتاب وشمس وقمر من الله وسماء وأرض وجبل من الله عز وجل طيب لو قلنا هذا هل يمنع أن نسمي الشيء باسم آخر يعني حتى إذا كان توقيفا كما يقول ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء كل شيء حتى القدر والماعون ونحو هذا طيب إذا كان الله علم آدم عليه السلام هذه المعاني أسماء الأشياء على تلك المعاني أن هذا قدر وهذه سماء وهذا شمس وهذا قمر هل يمنع من ذلك أن نسمي الشيء فيكون له اسمان أو أكثر قال لا ما لم يحرمه الله تعالى هذه المسألة يذكرها القاضي ويذكرها شيخ الإسلام تبعا للباقلاني والجويني وخالف في ذلك الظاهرية قالوا إن كانت اللغة توقيفا فاسم الشيء لا يجوز تسميته بغيره نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله واسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس اسماءه تعالى توقفي هذه مسألة عقدية في باب الاسماء الصفات كيف نثبت اسماء الله قال توقيفا يعني ما ثبت فيه بنص شرعي في القرآن او السن اسم لله جل وعلا اثبتناه وما لم يثبت لا نثبته اسما لله جل وعلا ولذلك يجتهد أهل العلم في بيان الأسماء الواردة في نصوص الكتاب والسنة وقد سمى الله عز وجل نفسه بنفسه وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بأسماء توقيف لا يجوز تسمية الله بغيرها وباب الصفات أوسع يعني ينسب إلى الله تعالى من الصفات ولو لم يثبت به نص كيف استنباطا واجدهادا وقياسا استنباطا من الأفعال يعني الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم فأقول من صفات الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة ولا يلزم من ذلك أن نثبت منها أسماء لله أقول الرحمن على العرش استوى من صفات الله الاستواء على العرش لكن لا أقول من أسمائه المستوي وهكذا فنثبت الصفات في باب أوسع من الأسماء الأسماء توقيفية لكن الصفات يمكن استنباطها من الأسماء ويمكن استنباطها من الأفعال وما ثبتت به النصوص نعم. أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره كيف, وال... كيف الطريق إلى معرفة اللغة قال أربعة أشياء أربعة طرق يمكن بها إثبات اللغة أولا التواتر فيما لا يقبل التشكيك السماء والأرض ولغات القرآن يعني الفاظ القرآن هذه تنقل تواترا فكيف عرفناها بالنقل التواتر فيما لا يقبل التشكيك ثم الطريقة الثانية أحادا في غيره يعني ما لا يقبل ما ما يقبل التشكيك ولا سبيل إلى القطع به تقبل فيه نقل اللغة أحادا وأكثر الفاظ اللغة منقولة أحادا أما التواتر فمقتصر على ما لا يقبل التشكيك كسماء وأرض وشمس وقمر نعم الطريقة الثالثة أحسن الله عليكم قال المصنف رحمه الله والمركب منه ومن العقل هذه الطريقة الثالثة المركب من النقل والعقل يعني نقل ثم من النقل استقرأنا استنبطنا قررنا قواعد كمثل ما نقول في صيغ العموم الجمع المعرف باللام يفيد العموم كما نقول المفرد المحلى بأل يفيد الاستغراق وهكذا هذا ما هو هذا ليس نقل تواتر ولا أحد هذا نقل مع العقل قال والمركب منه ومن العقل نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وزيد والقرائن نعم هذه طريقة الرابعة النقل والتركيب مع العقل ويزاد معه القرائن أيضا يقول ابن جني اللغوي يقول من زعم أن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنها تعرف بالقرائن أيضا فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا فيقول علم أن زرافات بمعنى جماعات يقول هذه قرينة السياق ويحتاج إليه بالفهم فيستبط المعنى من خلال القرائن نعم سأل الله إليكم قال المصنف رحمه الله والأدلة النقلية قد تفيد اليقين نعم هذه مسألة يذكرها شيخ الإسلام وغيره الأدلة النقلية الكلامنا الآن في اللغات وليس في إثبات الإحكام الشرعية الأدلة النقلية هل تفيد القطع في إثبات اللغات قلنا قد تأتي تواترا وقد أتي أحادا فمنهم من قال إن النقل يفيد اليقين في إثبات اللغات ومنهم من قال أبدا لا يفيد اليقين قطعا كما يرجحه الرازي ويرجحه الآمدي أيضا في أبكار الأفكار فيفيدون أن اللغة لا يمكن أن تثبت بالنقل قطعا ويقينا لكن الوسط الذي عليه إمة السلف الصحيح الذي يذكره شيخ الإسلام أن الأدلة اللفظية النقلية في إثبات اللغات يمكن أن تفيد القطع واليقين قد تفيده ليس دائما وليس مرفوضا أيضا دائما بالقرائم نعم أحسن الله إليكم قال المصلف رحمه الله ولا يعارض القرآن غيره بحال لا يعارض القرآن غيره بحال هذه مسألة أيضا لا خلاف فيها أن ما ثبت في ألفاظ القرآن لا يمكن أن يعارض بغيره ولا يأتي غيره مهما قلت إنها لغة أو تقول سليقة أو تقول مأثور عن العرب ومن هنا ما ثبت في القراءات القرآنية لا يستقيم تخطئة الألفاظ فيها على مقتضى قواعد النحو وهذا عند القراء مشهور وبينه بين النحات مواضع في قراءات بعض القراء كثر الجدل فيها والمأخذ السديد في هذا أن يقال ما ثبت قرآنا لا يستقيم تخطئته ولا المحاكمة غيره إليه قراءة ابن عامر الشام وكذلك زيين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم بالفصل بين الظرف بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الواقع فاصلا بينهم قراءة الإمام حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي كيف يعطف الاسم الظاهر على الضمير وأمثال هذا الذي يكثر فيه الاستدراك يقول ولا يعارض القرآن غيره بحال أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تقالف القرآن يعني هذا قول محدث من قرر أن ثمة أمورا قطعية سواء في اللغة أو في غيرها لكونها قطعية إما بدلالة العقل أو بدلالة الحس يمكن أن تخالف القرآن فهذا قول محدث لا يعرفه أهل الإسلام في القرون الأولى إنما هو من مدخلات بعض أرباب الأهل لهواء والمحدثات الذي اقتحموا بعض العلوم فأوردوا منها ما ليس من جنس الشريعة فزعموا أن بعض الأمور القطعية قد تخالف القرآن فماذا يفعلون رفض القرآن كفر أو الحكم بخطائه كفر فاقتحموا تأويل نصوص القرآن بما يوافق تلك القضايا كمثل ما فعلوا تماما في باب الصفات اسماء الله تعالى وصفاته لما ظنوا أن إثبات بعض الصفات يمكن أن يعارضها العقل القاطع اقتحموا تأويلها فجاءت المعتزلة فأولت النصوص كافة ونفت معاني الأسماء جملة وتفصيلا فإذا قلت إن الله سما سميع سمى نفسه سميعا ويلزم من إثبات السمع خشوا أن يكون هذا يعارض فيما يزعمون قاطعا عقليا فاضطروا أن يقولوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدر حي بلا حياة أمثال هذه كلها محدثات كما قيل المصنف وحدثات ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله هل يلزم بين اللفظ والمعنى وجود مناسبة؟ يعني بين لفظة قمر ومعنى القمر لفظة كتاب ومعنى كتاب لفظة جبل ومعنى جبل هل يلزم؟ ثمة مناسبة لفظية بين اللفظ والمعنى قال لا يلزم لا مناسبة هذه عليها الامة الأربعة أيضا ودليل ذلك الألفاظ المشتركة ألا تكون قر للطهر والحيض وهما نقيضان فكيف اجتمع في لفظ واحد إن تقول لغة إن قر لها مناسبة لمعنى الحيض إذا لا يستقيم للطهر فطال مجتمع المعنيان المتناقضان أو الضدان لللفظ الواحد دل هذا على عدم اشتراط المناسبة بين اللفظ ومدلوله أو معناه فيما خالف عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي فقال المناسبة هي الحامل على وضع الألفاظ للمعاني يعني ما قالوا الجبل جبل ولا سموا الماء ماء ولا الكأس كأسا وأمثال هذا إلا لمناسبة بين اللفظ يعني جبل جيم بالام مناسب لصورة الجبل وهيئة في مناسبة بين اللفظ والمعنى قال ما وضعوا ذلك اللفظ إلا لمناسبة وقيل معنى كلامه أن المناسبة بين اللفظ والمعنى كافية في الدلالة عليه وهذه طريقة يرجحها بعض العلماء كابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه ودون ما بعد دون هنا مرتب على الترتيب السابق بطريقة اللف والنشر المرتب حتى تفهم الكلام يجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه وعمومه دون تخصيصه وإفراده دون اشتراكه فعطف في البداية ما يحمل عليه اللفظ وهو الأصل في المعاني قال دون المجاز والتخصيص والاشتراك والإضمار المعطوفات هنا مرتبة على المعطوفات سابقة أعد ويجب حمل اللفظ ويجب حمل اللفظ على حقيقته دون وعم... مجازه نعم وعمومه أي دون تخصيصه وإفراده أي دون اشتراكه, اشتراكه. نعم واستقلاله أي دون إضماره, اضماره وإطلاقه أي دون تقيده تقيده نعم وتأصيله أي دون زيادته, زيادته وتقديمه أي دون تأخيره وتأسيسه أي دون توكيده وتباينه أي دون ترادفه والمعنى هذا فصل هي فائدة ختم بها المرداوي رحمه الله في الأصل في التحرير لباني الأصل في المعاني إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فايهما الأصل الحقيقة بين العموم والتخصيص الأصل العموم بين الإطلاق والتقييد الأصل الإطلاق بين الإفراد والاشتراك الأصل الإفراد بين الاستقلال والإضمار الأصل الاستقلال بين التقديم والتأخير الأصل التقديم بين التأسيس والتوكيد الأصل التأسيس بين التباين والترادف الأصل التباين هذه الفائدة يقول, يقول المرداوي في الأصل في التحرير يقول هذه الفائدة يذكرها العلماء مفرقا في كل محل يوردون المسألة كل مسألة في محلها قال فجمعها القرافي في شرح تنقيح الفصول ثم تبعه المرداوي وساد عليها القرافي أول من صنع هذا في شرح تنقيح الفصول جاء بهذه الفائدة فجمع هذه القواعد متناثرة من أبوابها وتبعه المرداول في هذا الكلام نعم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وعلى بقائه دون نسخه يعني أن يحمل اللفظ على بقائه محكما دون أن يحكم بنسخه هو الأصل الإحكام إلا لدليل الراجح إلا بدليل الراجح متى أترك الحقيقة إلى المجاز؟ بدليل الراجح متى, أطلق متى اترك العموم الى القول بانه مخصص بدليل الراجح متى اترك الحكم بان اللفظ او النص محكم وازعم انه منسوخ بدليل الراجح اذا هذه قاعدة فائدة بيان الاصل في الالفاظ هو ان الاصل يحمل عليه بلا دليل وان دعوى حمله على خلاف الاصل يفتقر إلى دليل وإذا اختلف عالماني فقيهان مذهبان قائلان في أمر أحدهما يزعم شيئا والثاني يزعم خلافه فأيهما المطالب بالدليل نعم الذي يحمله على خلاف الأصل وأما الذي يحمل اللفظ على الحقيقة أو العمومة أو الإطلاق أو يحمله على التأسيس ويحمله على التقديم ويحمله على التباين فهو على الأصل ولا يطالب بدليل أحسن الله إليكم قال المصلف رحمه الله وعلى عرف متكلم يحمل اللفظ على عرف المتكلم لأنه صاحب الكلام فإذا كان الكلام شرعي وجب حمله على الحقيقة الشرعية وإذا كان المتكلم في إقرار أو إثبات أو وصية جاء بها عند القاضي واختلف الناس في حمل معناها على أي مراد يسأل المتكلم ماذا أردت بها فيحمل على عرفه وإذا اختلفت أعراف الناس باختلاف البلدان أو الأزمنة فيحملوا على عرفهم في الدلالة على هذا اللفظ ما مراده تم بهذا الحديث عن كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخر المقدمات اللغوية وهو ما تم به الحديث عن الحروف وما أتبعه من فصل ليكون شروعنا في مجلس الشهر المقبل إن شاء الله بعض المقدمات الشرعية بدءا من تعريف الأحكام وما يتصل بها أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الواسع وشفاء من كل داء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأدم علينا يا ربي النعمة والعافية والسلامة يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم ارزقنا جميعا صلاحا وفلاحا وسدادا وتوفيقا ونجاحا واهدنا ووفقنا لكل خير يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا رب من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين